فتولَّا عنهم وَقَالَ يَا قَوْمَ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَّحْتُ لَكُمْ وَنَصَّحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَاءَ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ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 ولكن كذبوا فأخذ بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القراء يأتيهم بأس نبياتهم وهم نائمون أفأمن أهل القراء يأتيهم بأس بياتا وهم نائمون